ل ن خ ر ج ب ه ح ب ا ونباتا أ ل ف ف ا إن يوم الفصل ك ا ن م ي ه ا ع و ي ه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مابا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا ه م كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء, أحصينا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إ ل ا عذابا إ ن للمتقين مفازا